الا ناتي بنيك الا نخينا شرفنا ان تكون لك البنينا شرفنا ان تكوني ام فخر نفاخر فيك كل العالمين الا ناتي بنيك الا نخينا شرفنا ان تكون ذكر بنينا شرفنا ان تكوني ام فخر الفاخر فيك كل العالمين فزوجك احمد هادي نبي خليل الله خير المتقين وانت كريمه الصديق جاءت براءتها بوحي الموسنينا الا نادى الفوارس من نزار ومن قحطان نادى الاكرمينا ونادي فارس الاسلام تاتي ستطحنوا رفط ايران النعينه فلانا دي بنيك الا انت تخينا شفنا ان تكون ذكر بنيدا شفنا ان تكوني ام فخر فاختر فيك كل العالمين ونادي اهل افغان جميعا ونادي طالبانا مشمرينا ونادي يا بني بكل اعرض ونادي في شعوب المؤمنين ونادي ألف مليون وترضو بلوك اليوم كل المسلمين أراهم فيك متحدين ثأرا أراهم فيك متحدين دينا وقولي كيف يا أبناء عرضي يبقى نو سيفكم يا بقا د فينا وكيف محمد تنقوه يوما وشاتم عرضه يمشي حصينا عقوق امي اعظمه سكوت عن الانجاس تقذفها الطيور لقد صدمت مسامعنا وزوما كلامك امنا قطعا وتينا ويدك امنا دسنا رجالا اذا بقي الخبيث يعيش فينا بنوك حضاره من يا رجاء وقد بالاليدين معاندينا ايذا وجسول اي يا رزان يا بنت الكرام السابقين <تصفيق> يا شرف النبوه يا حصان اي يا حصان. نور الطهاره مستبينا <تصفيق> يا حب النبي ايديكي اهت سنوصل بصوار من, من المنون ونبتر اللسان الاخفات باترا ونطفي فتنه المتمردين لا ناتي بليك ادم تخينا شرفنا ان تكون لك البنيدا شرفنا ان تكوني ام فخر نفخر فيك كل العالمين نفخر فيك كل العالمين نفخر فيك كل العالمين